وأخبر الله تبارك وتعالى أوليائه من المؤمنين أنهم لا يزالون منصورين ما جاهدوا عدوهم ما جاهدوا أنفسهم في طاعة الله وجاهدوا الشيطان الذي يثبتهم عن طاعة الله وجاهدوا في الله حق جهاده وكأن هذه المراتب يشملها جميعا قول ربنا تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده لقد شرع الله تبارك وتعالى القتال لا ليكون غاية ولكن ليكون وسيلة لإحقاق الحق وإزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوطا والذي يدرس سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما بدأ المشركين بالقتال وإنما بدأهم بالدعوة وصبر على الأذى ثلاثة عشر عاما